يوم يقولوا المنافقون والمنافقات للذين آمنوا فرنا نقت باسم نوركم قيل ارجعوا قيل ارجعوا وراءكم فلتمس نورا فضرب بينهم, فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم لكم معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكن أنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى حتى جاء أمر الله وغرت بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا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 فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قدر حسن يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجور كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصد والشهداء عند ربهم لهم أجر ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخون بينكم وتكاكون في الأموال والأولاد، كما تلقيث أعجب الْكُفَّارَ رنباته، ثم يهيج فتراه مصفراً، ثم يهيج فتراه مصفراً، ثم يكون حطاماً.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 وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وللعلم الله وللعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِّرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِّرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ العظيم